إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 من قهر نفسه وانتصف وهل فينا من قام فيه بما عرف تشوقت نفسه لنيل الشرف أيها المحسن فيما مضى منه دم على طاعتك وإحسانك وأيها المسير وبخ نفسك على التفريق ولمهار فإذا خسرنا في هذا الشهر متى سنرمح فلنستدرك باقي الشهر يا عباد الله فإنه أشرف أوقات الدهر فهذه أيام يحافظ عليها وتصان هي التاج على رأس الزمان وأن نعلم أننا مسؤولون عما نضيعه من أوقات والأحيان في أي مصلحة قضيناها أفي طاعة الله وذكره وتلاوة إتابه وتعلم دينه أم قضيناها في المقاهي وأمام الشاشات والشبكات أو في اللهو واللعب الذي لا يعود علينا I love you. قبل خمس حياتك قبل نوتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هربك وغنات قبل فقرك عباد الله إننا لا نعرف قدر وقيمة نعمة الحياة والصحة والفراغ والشباب والغنى إلا بعد زوالها وفقدها فلنغتنم فرصة وجودها نسخرها في كل ما يرسلنا إلى جنات ربنا ويباعدنا من عذابه وأن من غفلتنا وأن ما فاتنا من رمضان وأن نجعل ما لا من شهرنا أحسن مما فات وأن نتذكر قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من صار رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه فمن أراد الفوز بالجنة والنجاة من النار فما عليه إلا أن يستغيل رقته وصحته وماله في هذا الشهر المبارك فضاعة ربه والتقرب إليه فلعن الوحيد منها يكون هذا الشهر هو آخر رمضان يعيشه فيكون ممن اعتق فيه من النار فاتقوا الله الله واجتهدوا في الأعمال الصالحة في بقية شهر كم من الناس حتى يومنا هذا لم يستفق من شهر رمضان قد ضيع نهاره في النوم ولينها في المراء والمحتاجين وإبارهم والصدقة والاستغفاء وغير ذلك من صالح الأعمال فقد ورد عند التربذ أو فقد ورد عند التربذ وغيره بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أتقاء من النار وذلك في كل ليلة اعلموا يا عباد الله أن المؤمن له في رمضان جهادان لنفسه جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل يا من فرد في شهره وأضاعه يا من براعته التسويف والتفريق وبكسة المضاعة أيا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان كيف ترجو, كيف ترجو من خصمك الشفاعة يا من تكاسلت عن القيام بواجب الله في أول الشهر لا تكن من المحرومين ففي الوقت فسعى وفي الشهر بقية وأي بقية هل لك الآن أن تبادر وأن تستقبل بقية الشهر أن تريد estima الصافحات وها هي أيامه الجميلة ولياليه الطاهرة تمشي سريعا لكي تطوي علينا هذا الصحر المبارك إنه والله من العجب النار مناسب ليس لهم هم في هذه الدنيا إلا تضييع الأوقات في الله والغفلة تمر عليهم المراسم والفرص ولا يحرصون على اختنامها واستغلالها في ضاعة الله انظروا مثلا للناس في صلاة العشاء يملأون المسجد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 الظاغبون في هذا الشهر وما فيه من الخير العظيم وكأني بأولئك المحبين يطلقون العمرات والزفرات والدعمات لعلهم أن يكونوا من عتباء هذا الشهر وممن يمتن الله عليهم بغيانه وصيامه إن قلوب المتقين في هذا الشهر تحب ومن ألم فراقه تأذب لماذا نخسر رمضان يا عباب الله كلنا بحاجة إلى أن يسأل نفسه هذا السؤال لماذا نخسر رمضان ألم نعلم فضائله ومزاياه ما بالنا أحقا من خسر رمضان يجهل هذه الفضائل ألا أنه يتجاهل إن الخسارة في هذا الشهر تتفاوت من إنسان لآخر فهناك من كسب الأنباحا طائلة لا تعد ولا تحصى في هذا الشهر ووالله له والسعيد فليشكل الله فإنه فضل من الله ومنا فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وهناك من خسر صرانا مبينه وهناك من كان بين وبين فتعرض يخسر وتارة يربح فكيف يخسر رمضان وما هي اسباب خسارته اولا من اسباب خساره رمضان الغفله عن النيه وعدم احتساب الاجر فهل يا عبد الله انك ماكث الطعام والشراب وابتعدت عن المعاصي والشهوات انا لله وحده طلبا للرضا واستجابه لامر لا يهمك حاب من الناس عالم ام لم يعلم فصنك لله وخوفك لله ولهذه المعاني قال الله تعالى في الحديث القدسين إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي له يدع شهوته وطعامه من أجله ثاني أسباب خسر رمضان إهمال الصلوات الخمس وتأخيرها عن وقتها وأداءها بكسب فمن لم يحرص على الفرع ولم يقوم بالواجبات فكيف يرجع منه أن يأتي من نوافل بل كيف يرجى منه استغلال رمضان كيف يرجى منه أن يحافظ على التراويح ربما صلى الرجل في آخر الوقت يأمر الصلاة نقر الغراب فكيف بمن كان هذا حاله أن يستغل رمضان في قاعة الرحمن ويفوز فيه ثالث أسباب خسر رمضان السهر وكيف يرجى لمن سهر الليل أن يفوز برمضان والسهر عباد الله مكروه إن كان في أمر مبح فكيف لمن سهر على حرام وأكثر الناس يجلسون طوال الليل مع الأقالب والأصحاب وتذهب الساعات في القيل والقال وربما جلسوا حتى وقت الصحر لم يقرأوا حرفاً واحداً من كتاب الله أليست خسارة أن نضيع هذه الساعات النوان من رمضان في كل ليلة بمثلها لا ألا وإن أعظم أسباب حسران رمضان التسويف سوف أفعل سوف أفعل وقد بضع التسويف أعمارنا حتى في أفضل الأيام والسهور حتى ونحن نعلم أننا قد لا ندرك رمضاناً آخر حتى ونحن نعلم أن رمضان شهر الجوبة والمغفرة حتى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وهي زلاة وثمانون سنة وزيادة لم نسلم من التسويف فالله المستعان خذ مثالاً يا عبد الله على التسويف في رمضان قراءة القرآن يريد الرجل أن يقرأ بعد صلاة الفجر ولكنه متعب من الصحر يريد أن يقرأ بعد الظهر لكنه مرهب من العمل يريد أن يقرأ بعد العصر لكنه يشتري حاتيات البيت وربما في النيل كان, كان مع الأقارب أو مع الرفاق وهكذا ينتهي رمضان ولم يستطع أن يحتم المصحف ولو مرة واحدة مسكينٌ هذا العبد تمر عليه هذه الليالي المباركة وهو يسرح ويمرح قل للذي ألف الذنوب وأجرمه وغدا على زلاته متندمة لا تيأساً لا تيأساً وضن كريماً دائماً يولي الجميلة غضناً وتكرماً يا معشر العاصين يا معشر العاصين جود واسع من الإله لمن يتوب ويندمى يا أيها العبد المشيء إلى متى تفني زمانك في عسى وللما بادر إلى مولاك من عمره قد راع في عسيانه وتصرنا ألا فانتهزوا عباد الله انتهيوا فرص بقية شهركم فإن النبي يدرك بصدق أن الفرص تلوح وقد لا تعود فاستذبروا رحمكم الله ما بقي من حياتكم وتزودوا لمعادكم قبل مماتكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين